وَقَالَ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهية لا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض 111. إنه كان غفورا رحيما 112. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا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 شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنفاس ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا وَإِذَا ءَالُقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْنَا لَكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدْعُ ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّ 111. الخلد التي أعد المتقون 112. كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا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 نتخذ من دونك من أولياء، ولكنما تعتم وأبأب أم حتى نش الذكر وكانوا قوم بوراء، فقد كذبوا قن بما تقولون، فما تستطيعون صرف ولا نصرا ومن يظلم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 119. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر واحسن مقيل ويوم تشق السماء بالغمام ونزل الملائكة تزيل الملك يومئذ الحق للرحمن. وَكَانَ وكان يوما على الكافرين عسيرا 112. ويوم يعب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا 113. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني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 119. أولئك شر مكانا وأضل سبيلا 110. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا 111. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدم ناوناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية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 رَأَتْ مَطَرُ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَاد LAYُضِلُّنَا عَن آلهتنا لَوْلَا أن صبرنا عَلَيْهَا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 وَجَعَلَ وجعل النهار نشورا 110. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا 111. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه من ما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا 115. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به هذا 126. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 117. فاسأل به خبيرا 118. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء برجا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 وَإِذَا خَاقَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَةُ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَ وَقِيَامَةُ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ وَرَاءَ مَا إِن 126. ومنها ساءت مستقرا ومقاما 127. والذين إذا وَلَمْ لم يسرفوا ولم ذَلِكَ وكان بين ذلك قواما 128. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 112. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما 113. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 114. من تاب وآمن وعمل عملا 119. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما